Ooh mm -hmm. وذكره في الكتاب يطلى يالله عليه صلى شل الله وفي الرسالة كدحه المعلّى يالله مجله مجلى شل يا بن زمان والوصف ليس يملى يا الله حتى ما لا شلل والله ما حدا على غطل يا الله لا ولا شمس بطاها المجتبا جل الهم يا الله والانس خيم شلل الذكر لي دواء القلوب بما رجم صلاة مغنم يا الله تنجي من الغمش لله وعلي ربي في القرآن لقدم يا الله صلى وسلم شل الله